خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب, وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين الشركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟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 فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الضاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إِن تحرص عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي من يضل وَمَا لَهُمْ مِن ناصرين وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ من يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حقا بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ لا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحي اليهم فاسألوا, فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون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 فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ولسنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرما ان لهم النار انهم مفرطون تالله لَقَدْ أَغْسَرْنَا إِلَى أُمَمٍ من قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَ فهو فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا عليك عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلا لتبين لهم لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةً, وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وَرَحْمَةً يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَّ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما فِي بُطُونِهِ من بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ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 إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم, وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن اصوافها وأوبارها وأشعارها اثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق لَكُم وجعل لكم من الجبال وجعل لَكُم وجعل لكم سَرَابِيلَ تقيكم الحر وَسَرَابِيلَ تقيكم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاغ المبين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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وَهُدًى وَرَحْمَةً ورحمة لِلْمُسْلِمِينَ للمسلمين اللَّهَ الله بِالْعَدْلِ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عَنِ الْفَحْشَاءِ عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.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 فكفرت بينعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأَخَذَهُمُ العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون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 وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وجادلهم, وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أَعْلَمُ بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبقتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكوا في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون